وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصِّيَامَ إلى الليل ولا تباشروهن وَأَنْتُمْ عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله فنسف الله ذلك وأباه الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام جماع نسائكم فهن ستر وإعفاف لكم وأنتم ستر وإعفاف لهن لا يستغني بعضكم عن بعض علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه أيها الإخوة عبر عن تختانون بتخونون ولا بد أن ننظر إلى اشتقاقها فهي من الخسن أي القطع فالذي يرتد بمعصيه كالذي يقطع قطعه من جسده نسال الله العافيه علم الله انكم كنتم تخونون انفسكم بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم فالان جامعوهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الذريه وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ثم أكمل الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس ولا تجامع النساء وانتم معتكفون في المساجد لأن ذلك يبطل تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله يبين الحلال والحرام تلك حدود الله بين الحلال والحرام فلا تقربوها أبدا فإن من اقترب من حدود الله يوشش أن يقع في الحرام وبمثل هذا البيان الواضح الجليل تلك الأحكام يبين الله آياته للناس لعلهم يستقونه بفعل ما أمر وترجم نهم وهنا حينما قال ربنا وقدموا لأنفسكم أي قدموا ما ينفعكم غداً كما قال تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وعلى هذا قدموا لانفسكم اي قدموا لأنفسكم الطاعه والعمل الصالح في اعفاف الزوجه وابتغاء الولد الصالح لان الولد الصالح خير الدنيا والاخره فقد يكون شفيعا وقد يكون جنة نعم. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون ولا ياخذ بعضكم مال بعضا بوجه غير مشروع كالسريقه والغصب والغش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 قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك إنها مواقف للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم كأشهر الحج وشهر الصيام وتمام الحول في الزكاة ويعرفون على أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون وليس البر والخير أن تاتوا البيوت من ظهورها عند إحرامكم بالحج او العمر كما كنتم تزعمون في الجاهلية وهذا أيها الاخوه من تغيير المشركين قبيل البعثة تغيير ما شرعه الله تعالى على طريقة إسماعيل وإبراهيم حينما ابتدعوا بدعا في الحج وغيروا المناسك ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطن وأتوا البيوت من أبوابها فهو ايسر لكم وأبعد عن المشقة لأن الله لن يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم واجعلوا بينكم وبين عذاب الله لقاية من العمل الصالح لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه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 أو بالتمثيل بالقتل ونحو ذلك إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم من فوائد الآيات أحكام الشريعة قامت على التيسير والتخفيف لما يعلمه الله تعالى من ضعف عباده مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد للعبادة ولهذا ينهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف ومنه مباشرة المرأة النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك ومنها الرشع البر والتقوى حقيقة يكون باكتراع الشريعة وتعظيم حدودها تحريم الاعتداء والنهي عنه لأن هذا الدين قائم عدل العدل والإحسان هذا بالله التوفيق